يا رب يا الله بان رقك اوحالها يوم الدين يسطر للناس اشهات فمن يعمل مثقال ذره خير ومن يعمل مثقال ذره شر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم العالمين إياك نعبد وإياك نستعين عندنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المرضب عليهم ولا الضالين آمون أعوذ برب الناس ملك الناس وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ